الله الصلاة والسلام على عزيزين الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بإحسان يوم الدين أما بعد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقصد ذلك بعد أن أثبت أن النهي للتحريم يقول النهي هذا للتحريم إن لم تأتي قراء تصرف هذا التحريم إلى مثلا الكواهر وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها الكراهة في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمة فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث و في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما يبقى لا يشربن لاهي والفال المضارع هوت واقترم الفال المضارع بلال إيه إنه هي لا يشربن أحد منكم قائما يبقى كده الشرب قائما ده إيه ده حراب لوجود الإيه إنه يعني ذلك ثم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي سنة المزيم حديث عمر بن شعيد عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعد يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف هذا أنه من التحريم إلى الكراهة إذن هنا من يشرب قائما فمكروه له أن يفعل ذلك وليس بحرام إذا لا يشربن صرف للكراه لوجود دليل اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثلوا لذلك ولاحظ أن الشيخ يقول مثلوا لذلك لأنه قد يعترض على هذا التمثيل معترض فيقول ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمثل أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوش لا يمثلنا أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوي إذا في حال قضاء الحاجة لا ينفعش الإنسان ذكره بأمينه بل يمثل ذكره بإيه؟ بيساره أو بشماله إيبا النهي ذا لإيه للتحريم تصفين بقى القرينة لصرفة هذا النهي من التحريم إلى الكراهة قال فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة لأن الذكرى ضبعة من الإنسان والحكمة, والحكمة من النهي تنزيه اليمين والحكمة من النهي تنزيه اليمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ليه حتى تستخدم اليمين دائما في من, من شانه التكريم والتجميل بخلاف اليسار أو الشمال تستخدم في إزالة النجسات وما أشبه ذلك والشيخ قال فقد قال الجمهور والجمهور قالوا كلامنا وقالوا أيضا كيف يحرم على إنسان أن يمسى جزءا من بدنه فبالتأكيد النهي ده مش للتحريف دليل الكراه وأهل الظاهر قالوا أنه هنا للتحريف لعدم وجود قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى غيره من الأمور الأخرى كالكراهة وغيره ولم يعتدوا بالإيه؟ بقول الجمهور ان الذكر بضعة من الإنسان وكيف يحرم على الإنسان أن يمسأه جزءا من البدء ولعلقوا لهم له وجهه من المظر قوية لعدم وجود فعلا دليل من الكتاب والسنة يصرف هذا نهي من التحريم إلى الكرى واضح داما مسى ذكره حديث طلق ابن علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسئل عن الرجل يمثل ذكره فقال إنما هو بضع طب منك صح كده؟ ألف اليمين ولا ألف الشمال ولا ألف أي حاجة الحديث يتكلم على هل ينتقد الوضوء بمثل ذكر فقال له إنما هو بضع منك إذا لمست يدك يجب عليك أن تتوضع لا ده هو مثله كأي عبو آخر في الجيل على كده؟ عشان كده انا ايه أنا مثلت الاول بالشرب قائما وقاعدا والاختلاف اللي ايه اللي فيه ايضا قول المولى عز وجل ولا تيمنموا الخبيث منه تنفقون لو ان رجلا تصدق باربع امواله عنده كيس فراوله بعد احنا مسكنها من المغرب معايا فراوله كويسه جدا لسه طازه وفراوله يعني او على ان تنتهي مدة صلاحيتها فتصدق به أقول له كده حرم عليك لأن المولى عز وجل أقول ولا تيمموا أي ولا تقصدوا التيمموا اللي هو القصد ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولا تيمموا الأرض من أموالكم لتتصدقوا به فهل أقول له حرم مولوش حرم إنه مولو إيه يعني يكره لك أن تتصدق إذا تصدقت لله بأن تتصدق بأرض الأشياء عندك ولا يحرم يبقى هنا النهي صرف من التحريم لوجود القرين طفل القرين أيوة ما له هو خالف الأولى لكنه تصدق بشي يجوز له أن يتصدق به معايا عشان كده الصيرفي رحمه الله يقول لأنه حثهم على إنفاق أطيب أموالهم لا أنه يحرم عليهم انفاق الخبيث من الثمر أو الشعير من قوت وإن كانوا يقتاتون ما فوقه إن كان عندهم من أفضل من هذا الطمر إلا أنهم تصدقوا بالأقل في الأفضلية لكن جاز لهم وكره لهم ذلك ليه كره؟ لأنه من كان داب هذا أوشك أن يترك الصدقة بل أن يطلق ما وجب عليه أن يخرجه من ماله هي تتريني في الأول كده يطلع بقى كده يعني عايز يطلع وما يطلعش بقى كده لا يوم ما يطلع يطلع ايه أسوأ شيء بقى كده يبدأ ايه ما يطلعش بقى كده يبدأ ايه ما يطلعش, إيه ما يطلعش حتى الزكاة عشان كده أنا ايه الكراها طريق إلى الحرام هي ليست بحرام لكن هي توشك أن توصل إلى ايه إلى حرام هذا الكلام في الآية منصب على تفسير منصب على تفسير الخبيث بالارض والا فلو أننا فسرنا الخبيث بمعنى المحرم يبقى هنا نهي للايه بالتحريم وصله كده صله يعني هل من الخبيثين قول النبي صحان الح... صحاني من حديث ابن عباس لما دعف النبي معاذا إلى اليمن في الحديث وعلموا أن الله اقترض صدقة تأخذ من أغنيئهم فترد فيه فوق رائهم وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمخرج في الزكاة ومن أوسط المال دون الأعلى ودون الإيه؟ الأدنى ليس ليس على التحرين لكن على الأفضلية يدعس الذكاء لكن لا يخرج شيئا مثلا معي بس انت فهمني؟ يعني عنده بقر البقر ده ايه؟ منه ما شاء الله السمين ومنه كذا ومنه اللي هو الأعور والأعرج ما يطلعش الأعور والأعرج وقال لي ده ما هو لا يجوز لا أقوله كده لا لا يجوز ولا يجز أمال ايه ممكن تقول عندك طلع الرافيع شوية مع أن الأفضل أنت طلع الأوسط والأفضل من هذا أن تخرج من الإيه؟ من الكرائم الأموال لأن هذا عن طيب نفس منك يبقى في فرقة بين الأسوأ والأفضل ومن بين المعيد اللي هو لا يجوز ماش كده اتفهم تفسير الآية اتفهم التسعيف واتفهم المثال اللي الشيخ ذكره في الكتاب واتفهم المثال اللي هو الشرب قائما او قاعدا نعم فأني واحدة القرين في لا يمثن أحدكم فاكره بيمينه قالوا كيف يحرم على الإنسان أن يمث جزءا من بدنه وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التأديب وليس على سبيل التحريم لمن يفعل هذا يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدب المسلمين فإذا كنت في حال قضاء الحاجة فلا تمث ذكرك بيمينك ولكن اجعل يسارك لهذه الأماكن الملئة من نجاحات هم الألواء القريب وانا ذكرت رد الظاهره على كلامه ثم القرينه في الايه ان الله جل امر بالانفاق معايا كده ثم ارشد ويعني استحب للمسلم ان ينفق على من افضل الايه الاموال وليس من ارذل الاموال فانا برجع للاصل ان هو تصدق والتصدق مستحب فاذا تصدق بالاكثر بالاقل وكان هناك نهي يبقى احمل الله وانا على الايه على القراءه وليس على التحريم حتى لا يتضاد المعنى ما يبقاش مثلا المولى عز وجل امر بالصدق والامر هنا الايه بالاستحباب ويروح ويطلع برضه تصدق لكن ليس باعلى المال باقل المال واقول له حرام يبقى كده ايه كيف يأمر ثم يكون الايه الامر بالتحريم ده او يكون المثال ايه للتحريم فهمت يا اخوانا فهمت يا احمد متاكد عشان هسالك الكتاب الكتاب والسنه يعني القرانه هو او سنه عمله هو عمله في ذكر الكتاب والسنه والاجماع والقياس كمثلات على في هذه الابواب إيه قواعد الجمع يعني إيه قواعد الجمع يعني الآن أنا عندي نهر التحريم خص في المسألة طب في حديث ثاني ضد الكلام إزاي يشرب ينهى عن الشرب قائما ينهى عن الشرب قائما ثم يشرب هو إيه قائما فيروح أليني بقى إذا كان المسألة للتحريم وآتى فعل النبي يخالف ما نهى عنه يبقى هنا إيه فعل هذا لبين الجواز يبقى لا هنا مش للتحريم الايه قد نقول بهذا يعني قد نقول في الايه هنا ولا تهامموا الخبيثه منه تنفقون ليست للتحريم ولا للكراهه للارشاد ان الله عز وجل يرشد المؤمنين هنا إلى إذا تصدقوا أن يتصدقوا بديه بالأفضل بس المهم أنها خرجت عن ديارة الإيه. بس كده ثم بعد ذلك بقى المسألة محل إيه لا. قال الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاب لا تدعن أن تقول دبرا كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبه هنا قال إيه لا تدعنا فالمبارئ قرن بلاء النهايه واحنا قلنا ان هنا النهي هنا للتحريم طب لو احنا قلنا بل النهي للتحريم لسار على كل مسلم واجب عليه أن يقول في نهايه كل صلاه استغفر الله استغفر الله او اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وده بين لا يجب وصل كده يبقى أنا قلت هنا أنه هنا مصروف إلى إرشاد بدلات الإجماع إجماع العلماء على عدم وجوب من انتهى من صلاته أن يقول هذا الذكر والإجماع هو القرينة الصرف فاهمت كده لا يشترط لنقل الإجماع ذكر الدليل لعل الدليل كان مذكورا في قبل ثم لتناكل المسائد أصبح النقل الإجماع عن ذكر الدليل بل يكفي ذكر الإيه الإجماع عن الدليل قال فإذا قلت إن النهي للتحرير لصار يجب على الإنسان أن يقول ذلك أما إذا قلت إن النهي للإرشاد صار هذا من باب الأمر المستحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده ليقول هذا وليس ذلك بواجب ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكر وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للتحريم هو يسمع أهل العلم هذا قاله الشيخ من الأسامين رحمه الله أي سألت النهي أي سأل قال من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي أنا الآن بعدما أن انتهيت من باب الأمر والنهي أشوف مين اللي مخاطب بالكلام ده أجيب الطفل الصغير أقول له بص يا تلازم أنت صلي ولو ما صليت فيه أن أقيم عليك الحد والكلام ده كله ولا من المخاطب بالأمر والنهي مين اللي نقوله لو لم تفعل أثمت ولو فعلت هذه أثمت إن كان النهي هنا وإن كان الأمر هنا البالغ العاقل ده اللي مخاطب الصغير لا الصغير يخاطب بهذا ليعتاد أن يفعل ما أمر به ويعتاد الكف عما نهي عنه ماشي كده المجنون غير مخاطب بهذا رفع القلم عن ثلاث عن النام حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ قال الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغي ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرين له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفتاد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه الصغير لو صلح وكان مميزا والمميز هو الذي يفهم مقاصد الكلام ويحصن الرد على, على الكلام ده المميز دون ربطه بسن معين يعني عند الحنابلة المميز هو من بلغ الى سن سبع سنين والإمام النووي يربط ذلك بفهم الكلام ماشي فأنا بقول هذا المميز لو صلى يقبل منه العبادات نفلا ماشي لو كان غير مميز وصلى لم يقبل منه شيء لعدم قصب الامتثال منه مفيش نية هنا أصلا لكن لما يبقى مميز ويفهم وقال له صلى يا ابني هتصلي كيتا وكيتا وكيتا وكيتا وكيت ويصلي يبقى تقع العبادات منه نفلا عشان كده لو حج المميز لو حج المميز لا يفكت عنه حجة الإسلام فلو بلغ بعد ذلك وكان مستطيعا واجب عليه أن يحج مرة سنة يبقى المخاطب بالأمر والنهي هنا هو البالغ العاقل كيف نعرف أن الإنسان بلغ بثلاثة أمور في الذكر وهي هي في الأنثة ويزيد عليها رابع في الزكر بنزول المني بشهوة وبلغي خمس عشرة سنة والثاني انبات شعر العانة الصلب معايا دوم الثلاثة اللي في الزكر هم هم في الأنثة يزيد عليها الحيض لو نزل عليها دم الحيض وهي عندها تيسة سنين تكون قد بلغت وتؤمر بالأوامر وتنهى عما نهى عنه رب العالمين والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم مفهومة كده يبقى البالغ هو من امتلك من شرط توفر تلات أمور دول لهو وصل سنة خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينزل منه مني ولم يخرج له شعر العالة الصلب بلغة معي؟ يعني بتوافر شرط واحد من هذه الشروط نحكم عليه بالبلوغ ويكون مكلفا يبقى المكلف هو البالغ العاقل في على ذلك ابن عباس رب العنوه لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجاهد يعني فكان عمره أربع عشرة سنة فقال ابن عباس فلا يجز ثم عرضت عليه يوم الخندق بعدها بسنة فأجازني وكنت أمتلكه خمس عشر تسان وتحديد العمر هذا بعض العلماء يعني قال يختلف من الزكر إلى الأنثى الأنثى في الغالب تبلغ قبل الذكر وفي الغالب عمتا سواء كان زكرا أو أنثى يبلغ في المناطق الحارة قبل المناطق الباردة اللي تلاقي عايش في خط الاستواء أو في وسط إفريقيا في يبلغ قبل الإيه؟ معاية زي دي لـ لـ الهرمونات في الجسم وكذا حتى أن المرأة في الموضوع حتى الشهوة وكذا ينشط في حال الحرب دون حال البرد فمختلفة من شخص لأخر عشان كده احنا قلنا ايه لو أنزل المانيون عنده عشر سنين بلغ ونبي صفام قال حتى ايه يحتلم الصبيب يبدأ لايه باحتلال في كل واحدة عليها ايه دليل تعرفوا ان شاء الله في الفقر لا إيب أنا عندي كده لماذا؟ المخاطب بالامر والنهي هو البالغ العاقل طيب إحنا قدام إحنا قلنا المخاطب بالامر والنهي البالغ العاقل ليه بنقول للصبي اللي عنده مال طلع زكاة إذا كان هو لا تجيب عليه الزكاة فإحنا بنقوله بنقول طلع زكاة لأن الزكاة هنا متعلقة بوجود المال وغير متعلقة بكونه بالغاً او عاقلا فلو كان مجنونا وكان يمتلك من المال ما وصل الى النصاب وجب عليه ان يخرج الزكاة ليه لان ايجاب الزكاة علق بوجود المال ولم يعلق بكون المرء بالغا او عاقل نعم موضع. ده حكم واضح نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في امواله اذا علق وجوب الصدقة على الايه على المال دون البلوغ او ايه او غيره وكذلك المولى عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة ولم يذكر المسألة معلقة بالايه بالبالغ او بالايه بالعقل ده دي مسألة اخرى فإذا ما قلت إن الزكاة توازبة على الصبي ان كان يمتلك مالا من المخاطب بإخراج الزكاة؟ وصل كده؟ يبقى أنا عندي مسألتان الأولى هو ان المال ده وصل إلى النصاب الثانية لو أنا قلت عليه الزكاة ده من يطلحها؟ مش شرح أقوله يا المتازم طلع الزكاة أنا سأقول ذلك للوالي أو لمن يقوم بشؤونه ماذا كده؟ قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل كلام مفهوم سبب أنا أثير كلمة بكلمة مفهوم حتى ما إذا استوفيت حقي استوفيته كاملا غير منقوص ماشي صحيح يا احمد ممكن هذا من العوارض الثناويه تمنعه من وجود ذمه الله فحكمه كحكم الصبي وسات الى زياده بيان في الوجيز هناك عوارض ثناويه وهناك عوارض غير الثناويه يعني المعطى يتلاؤ احوال الذي يحددها الطبيب هل هو يفهم حالات امور مش مش امر واحد جازم يطبق على الكل وضع في وضع في وضع في اللي اللي لا قال ينتقل الى مساله اخرى بعنوان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا مخاطبه قلت لا عليه. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني الآن أنا بقولي الصلاة ويزبة على المسلم البالغ العاقل كذا, كذا كذا كذا صح هل يوم الإيامة الكفر ده هيحافظ على عدم فعاله الصلاة وعدم إخراجه للزكاء يحافظ وإن فعلها في الدنيا لم تقبل منه لأن فعلها مربوط بإسلامه وصله طب ايه اللي على الكلام ده بقى قال والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره وهو كافر كده مش مأمور ان هو ايه يفعل هذا يقول تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله فاذا كانت الزكاة اللي هي نفعها متعد لا تقبل منهم ان فعلوها حال كفرهم فمن باب اولى الصلاه التي لا تكون ذات نفع متعد لا تقبل منهم حال كفره يعني بالبلدي كده لما انا بقول له ايه وانت كافر لو تصدقت والصدقه دي يعني هيتعدى نفعها يعني اقول له بقى تقبل فاهمني لما انا بقول اصلا لا تقبل منك هذه النفقه ونفعها متعدي فمن باب اولى الا تقبل منه الصلاه التي لا تكون ذات نفع متعدل مفهوم وجه الاستدلال يبقى الكافر مخاطب بفروة الشريعة الأدلة على الكلمة دي هتأتي معي طيب ومع أنه مخاطب بفروع الشريعة إلا أنه لو فعلها لم تقبل منه ليه لأنه كافر والدليل وما منعهم أن تقبل منه ثم إن أسلم لم أأمره بقضاء ما فاته ليه لأن المولى عز وجل يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلط خلاص يعودون إلى الإسلام لا نأمرهم بقضاء ما فاتهم في حال الكفر وهذا يغفر لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص كان في صحيح مسلم قال له إيه؟ ألا تعلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله متى يعاقب على هذه الأمور التي تركها إن ماتوا كافر إذن أنا بقى برجع للمسألة الأصلية اللي هي إيه ما هي الأدلة التي تدل على أن الكافر مخاطب مفروع الشريعة الدليل الأول اللي الشيخ ذكره قالوا تعالى ما سلككم في سكر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين قال إيه لم نكن من المصلين يعني الذي أدخلهم إلى سكر عدة أمور منها أنهم لم يكونوا من الإيه؟ من المصلي يبدل ذلك على أنهم مخاطبون بإيه؟ بهذه الفروح وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين ولا يقول أحد إنما دخلوا إلى سكر لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين لأن رب العالمين علق الحكم بعدة أمور قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين حتى أتانا اليقين ده دليل الدليل الثاني الأوامر العامة على مدار كتاب رب العالمين كقول المولى عز وجل يا أيها الناس أعبدوا ربك إذا ده, ده أمر عام الناس داخل فيه إيه القفار والمسلمون الدليل الآخر وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إذ أن هم إيه مخاطبون بإيه؟ بهذه الفروع قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في الثقر وذكر الآية إذ أن في هذه الجزية الشيخ تناول ثلاثة مسائل إذن هي مخاطبون الرجال المسلم لم يكن يكذب بيوم الدين لو استدعى يبقى كافر بيتكلم في عايز كلام لما يطرح كلام يعني يكون انت عارف بلاش اقولها بس مهم اقول يعني انا عايز افهم هو ولا وكنا نكذب بيوم الدين أقول لا هو الكلام موجه للمسلمين اللي دخلوا النار طب ليه قاله هو عشان لملكوا من المصلية طب دس المسلم لو كذب بيوم الدين هيكون من كافرين فأنت إيه ردك على كلام ده <تصفيق> لا طب إيه يعني مش, مش ردد أقصده هذا أقصد يعني إيه الشبهة اللي عندك أو إيه الكلام اللي فيه اللي فيه لكن, هو يوم يوم لكن هو معتقد ان فيهم قيام ده مسلم اللي عايشين الدنيا كده هراءا وسبهلاله ها سبهلاله له عربيه فده هو معتقد ان فيهم الايه انت بتقول فيهم ايه يقول لك انا عارف بس الجنه اغلقت ابوابها فانا ماليش مكان فيها احنا من اهل النار انت متصور انت ممكن تكون من اهل الجنه في الزمن ده بس هو معتقد في أنه جوان في يوم اليوم لكن هو الشيطان إيه كما يقولون يعني إيه؟, ايه تملك منهم فده مش كافر ده مسلم يبقى الشيخ تناول ثلاثة مسائل المسألة الأولى ايه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وذكر اللي دل عليه المسألة الثانية أن الكافر وإن فعل هذه الفروع حال كفره لم تقبل منه لأنه لابد له من إيه الإسلام المثالة ان إن أسلم الكافر لم يؤمر بقضاء ما لم يفعله من الأوامر قبل ذلك وذكر الدليل على كل الليل. مفهوم كده مفهوم يا محمد واضح يا محمد أشقوش قال الشيخ بعد ذلك وانا خلص خلص إن شاء الله أنا مرة مضيع فكرة مش يعني لم أعتذر أقوبة تن. الشيخ هاني دي صفي قابلني وقال لي وانت بتحكبهم من لئيه لانا كنت برش بين ولما جيت حتى درس العقيدة ما استطعت ان اكمله يعني. قال لي لو انت بتحكبهم قل لي عشان اتأثى بك فانا المرة ما ضيعت اعتذرت لشبب يعني قال موانع التفليف للتفليف موانع ذكر منها الشيخ الجهل والنسيان والاكراها فقط يبقى للتكليف موانع عديدة منها الجاهل والنسيان والإقراف الدريع على كلام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الدماجة من حديث ابن عباس إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكره عليه وما ستكره عليه الإقراف النسيان النسيان الخطأ يدخل فيه إيه الجاهل إنسان أصلا إيه جاهل بالشيء فأخطأ فيه بيدخل فيه إيه الجاهل وقول المولى عز وجل لا تؤخذنا إن نسينا او أخطأنا وقول المولى عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقول المولى عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره إذن دي الأدلة على الكم مانع اللي الشيخ ذكرهم وكان في موانع أخرى لذلك الشيخ قال إيه منها من هنا طبعضية من بعض هذه الموانع كذا وكذا وكذا أول وهذه الأمور الجاهل معناه عدم العلم خليك با معي عشان ننتهي من الجزئية دي ونكتك بذلك هو الجاهل هنا معناه إيه؟ عدم العلم ومن أحكام الجهل واحد اثنين ده اللي الشيخ ذكر الجاهل معناه عدم العلم من أحكام الجهل أولا متى فعل المكلف محرما جاهلا لتحريمه فلا شيء عليه إنسان لو فعل محرما ويجهل أن هذا محرم لا شيء عليه هو المولى عز وجل يقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا وفي الحديث أن رب العالمين قال قد فعلته يعني لم أؤخذكم بما نسيتم أو أخطأ أيضا يقول ما تفعل دعوان المسألة ما تفعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه الكلام في الصلاة ده إيه ولا مقروف حرار وهي الحديث في صحيح المسلم حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمي أمياه لما تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأكفهم يصمتونني فسكتوا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهراني ولا ضرباني ولا شتمني قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الشاهد من حديث إيه إن معاوية تكلم والكلام محرم في حال الصلاة ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله المسألة الثانية تحت الجهل متى ترك المكلف واجبا لاحظ الكلام هو ده هنقوله في الجهل والنسيان والإكراء متى فعل المكلف محرما جاهلا ناسيا مكرها ومتى ترك المكلف واجبا ناسيا جاهلا مكرها فالمسألة الثانية ايه لو أن إنسانا فعل لم يفعل أمرا أمر به لأنه جاهل أن هذا الأمر إيه؟ مأمور به مأمورا به لا شيء عليه ولا يلزمه قضاءه إن فات وقته خبلا به لا يلزمه أن يقضيه ما دام الوقت قد فات في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فاناك لم تصلي فصلى ثم عاد فسلما فقال له النبي ارجع فصلي فاناك لم تصلي فصلى ثم عاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فاناك لم تصلي فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلق الرجل ددي أ kunt mst잖아요 غلط يعني ترك أمور واذبة عليه طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه علمه وكان يأمره بقضاء الصلاة التي حان وقته أن ما فات من صلوات لم يأمره النبي بقضائه إبقى متى ترك المكلف واجبا جاهلا بوجوبه لا شيء عليه ولا يؤمر بقضائه إذا فات مفهومة دي ده اللي الشيخ ذكره تحت الإيه؟ أيضا مما يدل على ذلك حديث أهل قباء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الكعبة dadama kana yastaqbil bayt al-maqdis fa intaha rajul min salati ma al-nabi thumma marra ala ahli quba fa wajaduhum salluna wa hum mustaqbiluna li bayt al-maqdis fa qala inna al-nabi umira bi istiqbali al-kaaba يعني بالزاوية منعكسة تماما يعني هو يصلي هكذا الإمام وقت كده والمؤمن كده بقى الإمام كده والمؤمن كده فهنا ايه هم تركوا استقبال القبلة وهو من شروط الصلاة لكن جهلة ولم يبدأوا الصلاة من جديد واصلة إنما استأنفوا كلمة الاستيناف لما تأتي في الفقر يعني معناها استكمال على ما مضى مش بدء من جديد استكمالا على ما مضى مش بدء من جديد فهنا ايه استأنفوا صلاتهم ولم يبداوها من ايه من جديد تترك شيئا واجبا عليهم لكنهم تركوه ايه جهلا ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده ولا أحد يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف لم يعلم ليه لان الزمن زمن وحي وزمن تشريع فان لم يكن النبي يعلم فإن رب النبي يعلم و عز وجل لا يقر على خطا في وقت نزول الوحي مفهومه دي يعني <تصفيق> على تقصيره وعلى تفريطه ده الجزء قال والنسيان اقرا الكلام ولا ايه الكلام كده فاهم النسيان طبعا لها ضوابط هناك فرق بين الجهل بالشي والجهل بحكم الشي هل عايزين نفسر عشان انا مثلا يعني كده خلص انا قتيت على اخري غير كده ان مش قتيت على اخري منكم يعني فهمني فالمسألة الثانية ايه ان احنا هتوسع وكنا استبقى قاعدة تقول لي ايه خلاص انا حد كمده مش داخل معانا ممكن <تصفيق> نخلص زي ما عملهم دارة صوت الجامعة كده عاد نفسها نتكلم في صلاة الجماعة من منابس سبيل يعني ثانية ثانية كالف عن تبكي <تصفيق> يا أخواتنا <خلاص. تصفيق> فأنا لا أريد أن أعيد لكن دلوقتي لو واحد عارف أن الشيء ده واحد زنة عارف أن الزنة ده حرم لكن مش عارف أن الزنة ده حد الراجل فجدناه نوعه هنرجمه لأنه كان مصصناً قال والله يا اخوانا ده انا عيط ده انا ما كنتش عارف ان اللي حد اللي zina ده الراجل انا عارف ان هو حرام قال الكلمه دي يقاموا عليا الحد لانه كان يعلم يعلم انه محرمن لكن لم يكن يعلم عقوبته واصل بخلافنا لو قالي ده انا ده جاي من امريكا امبارح مرات الشهادتين انا مش فاهم يا اخوانا <تصفيق> هنا ايه لو جاي من ديه قرائل تدل على ايه انه مش عارف تاهمني يبقى فيه فرخ من انا يكون ايه جاهد بالحكم يا صلاة وجاهد بالايه بالشيء المترتب على هذا المنهي عنه وفي احكام اخرى ايه عديدة تانا شيء علينا تانا شيء علينا وفيش اسم تباستوارك تراجل لفهم في كل تباستانة وواجبات الصلاة إن كان أصلا مكسرا في التعليم فالإثم يلحقه فالإثم يلحقه على تقصيره ويؤذر بجاله وتتقبل منه الصلاة الصلاة تتقبل منه لكن بقى ثوبه في الصلاة هذه ما قاله إلى رب العالمين إن العبد لو يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها صبوها سدسها وإن من الناس من يخرج من الصلاة وتلقى في وجهه ماشي يبقى تحديد ده هو خدد دي من الصرة دي ده ما ارجعه إلى طيب النسيان معناه ظهول القلب عن شيء معلوم والأفضل أن نقول هو الظهول عن شيء معلوم مش القلب معي لأن النسيان هنا وليس في القلب ظهول ظهول عن شيء معلوم ومن أحكام النسيان زي ما قلت بقى من فعل محرما ناسيا لا شيء عليه الأكل في نهار رمضان حرام ولا مستحب حرام طب لو أكل ناسيا لا شيء عليه ولا إثم عليه ولا يترتب على هذا شيء إنه مشكل إنه هو أكل ناسيا أقول له خلاص أنت فيش إثم عليك لكن إيه تقضي يوما لا في الصحيحين من حديث أبي غيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وطقاه يبقى كده إيه من فعل محرما ناسيا لا شيء عليه انا بصلي واحد قرع الباق وصوف فضل أنا ناس الصلاة صحيحة ويكمن صلاته ولا يبدأه من جديد مثل كده أنا صليت في ثوب نجس وبعد الصلاة ذكرت أن ثوب ثوب نجس فالصلاة صحيحة ولا شيء علي الاسم مرفوع ولا يلزمني أن أعيد الصلاة مفهومة ليه <تصفيق> نعم ادريع قادة لي اذا عرفت فأبلغ هي قاعدة انفعت ايه بس لما تعرف الادلة ايه بقول لي هما يرفعني الاسم ايه معايا لكن بقى موضوع ان هما ايه ايه لا العمل ده موضوع في خلاف لان الاحكام بذكرها دي كلها فيها خلاف اصلة لكن انا بذكر القاعدة الاصولية وادلل عليها واسحابها على الفقر فهمني فاللي يخالفني يقولي الادلة على الايه على عدم المخالفة يعني مثلا في النسان دي مرة كده واحد صا المحرم ناسيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص يبقى انت الاسم مرفوع عنك ونامرك باعاده الصلاة, الصلاة بما جاهد. كان جاهل وان ده كده انا قلت كده ان لا يامر بقضائها الا اذا كان في وقته لكنه لم يامر باعاده الصلوات التي فاتت هم الايه؟ صلاه في الوقت فده لا انا عندي هنا ادله عندي حديث ابي سعيد الخدري بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ادخلنا عليه فخلعنا علينا فلما انتهى من صلاته قال ما لي رايتكم خلعتوا من قال يا رسول الله وجدناه لقد خلعتنا عليك فخلعنا من فقال ان جبريل ثاني فاخبرني ان في هنا قذر صح كده يعني هو لم يبدا الصلاه جديد وسالنا فصلاته بس كان دخل الصلاة وعليه ثوب نجف اللي هو الإيه؟ النعلي كان نجفا وقضى جزءا من صلاته وهو إيه؟ على هذه الحالة على هذه الحالة لكنه كان إيه؟ جاهلا فما أتيش بالصلاة من إيه من جديد فإحنا قلنا إيه؟ طب لو كان أكمل الصلاة هكذا لم يكن يعيدها لأنه لو كان سيعيدها لو عليه الإعادة لأنه قضى جزءا من الإيه؟ من الصلاة وعليه النجافة واصلة يعني في أدلة على إيه كلام ده عشان كده بقولي النساء مفصلة لكن أنا بحاول إيه عملها باية كده ده راجح نعم هناك فرق بين طرق المأمور هناك فرق بين الأوامر والنواهي فلو أن إنسانا صلى على غير وضوء ناسيا لوجبت عليه الإعادة ولو أن راجح صلى عليه نجاسة ناسيا لم تجب عليه الإعادة وجزائته صلاته أولا الأدلة اللي أنا ذكرتها الثانيا لإيه لأن فرق النجاسة من باب الاجتناد أما فعل الوضوء من باب الأوامر وهناك فرق طبعا الشيخ محمد هقول لكم عن كلام ده بأكمله في الفقه الفرق من المأمورات ومن المنهيات يعني كده فعل المأمور ده لابد أن يفعله ما لازم أن يجي عشان كده أو تذكر صلاة كده صلاة من سنة بدون وضوء لازم أن يصلي الصلاة دي لو كان الصلاة الوحيدة عم تذكرها بعيانه لكن مش عارف عددها يكسب من النوات طال النسيان وذكرت أول حكم فيه من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه الثاني من ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه شفت دي انا بحددها من فعل محرما من ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ليه؟ لأنه إنسان ما طرق الجماعة بعذره معايا كده وبعد كده ذهب إلى البيت والعصر أذن وجيه صلة في المسجد والمغرب أذن وصلى والعشاء و... وقع كده بالليل قال لي ده أنا... ده ده ما صليش يدور في المسجد ناس ليه لأنه كان دائما ما يصلي في المسجد فما جيش في مرة إيه إن فيه ما صلهاش فالمرة دي تذكرها فأنا بقوله طوال فترة نسيانك لا شيء عليك لكن متى تذكرت فعجب يعني من طرق ويجب ناتيا لا شيء عليه حال نسيان ولكن عليه فعله إذا ذكرها والحديث الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أون فيها فليصليها إذا ذكرها يبقى الوجود ده لن يلحقق إلا إذا تذكرت قال الإكرار تعريف الإقراه الزام الشخص بما لا يريد الزام الشخص بما لا يريد انا لا يريد أن أنطقه بكلمة الكفر لكن هنا شروط الإقراه فحققت فيه فجاز لي أن أقول ما لم أكن لأقوله في حال في حال عدم الإقراه فالإقراه الزام الشخص بما لا يريد طبعا في شروط الإقراه شاء الله تعرفها بقى فين؟ في ثق الأمر المعروف في الناهي على المنقر أول أحكام من أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كما أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لو أن إنسان أكره على أن يأكل في رمضان لا يجب عليه أن يقضي يوما ويكمل صيامه إذا زال الإكراه لو أن رجلا أكره على أن يطلق امرأته بس لابد من تطبيق شروط الإكرار حد يشروح عن الدولة ويقول له يحل لحيتك ويقول له أنك هذا مقرأ ويحل لحيتك وبعدين ما نقول بتقول له من أكره على ترك واجب لا شيء عليه وأنا أكرهت على ترك الايه على عدم سور هذا الإيه؟ الواجب فلا شيء عليه لأن الدولة دي مش شروط إكرارك ده بقيت الشيء العادي ان هو يقول لك ايه فين البطاعة وتعليه ومين او قوض عندي الشيء ده عمر عادي مش مفوش اكراه يا بخير لو قال لك ايه انا يعني هطلع مثلا حوج ده مثلا من عملي وبوك ده هجيبه هنا وشبط اسرات وكذا يبقى ده تهديده في اكراه هنا لكن ما في شرط كما هو ان يكون فعلا ايه ان هو ينفذ هذا مش ايه مش تشويش وليس التهويش معايا ده ساعته ممكن اقولك ايه ان في كده ايه اكراه انت هتروح الجيش ماشي قول قدر الله وعايز تحل لحيتك طيب اقولك ان هنا ايه جاز لك ان تحلق ايه اللح لانك لو لم تحلق لحيتك هناك ايه قوانين وتنفس القانين ده يعبدو هاربة من الجيس ومش هيسمحوا لك أصلا يعني أنت تخش لمن طالعيك طب تقول له لك بقى وهيودوك مجموعة 75 وتشرب كوبية شاي هناك ويسألوك كلمتين كده عن كذا حاجة كده حلوة أيام على وقتنا يعني كان يحصل الكلام ده حالة تقول له فوقت حلق سلح لا فيش إكره هنا ده كل الحكاية ولا انت مش يعني لا تريد الحكومة في شيء تقول راجل هتطلع من كل التجارة أخرى في محاسب. ولا مهندس اخذ غرفات مصنع لا عندك تعيينات ولا كلام ده وان كان حتى في تعينات فالارزاقه بيد الله ولا يعده بمجل لكن اقول ايه ان هو اصلاة مش هيدخلك وتعده هاربة من الجيش وتبقى مشكلة بقى محكمة عسكرية حاجات كده كتير فقولك ساعتها ايه احلق اللح لكن لو هتخش بقى المنطقة العسكرية وتكشف بقى وشوفه معك عسكري ومش هتخلع عشيزاء حتى اللي مش, مش ملتهد يقلعوه دوم سوارفين يعني والله أنا اتذكر يوم ما يعني كان قدامنا كده شات عيال يعني عامل زي الباس كده وماشي في كلمه يعني اطفال هدومهم كلها داخل بالشرط فقط فمش مبسوط يا اخي <تصفيق> <تصفيق> العسكري بيقول لنا طب حتى اله والاحذيه ما مش هنقع عليها مش هنقلع اي حاجه هاخش كده كنا خالص عشان اخد يعني ودخلنا كده هو ومشوه مشوه كمان العسكري بيخلص الورق بتاعنا التانيين بقى قعدوا لغايه الساعه 9 بالليل لغايه ما خلصوا لغايه ما حد اصلا قال لهم انتوا فين احنا كان معانا عسكري في كل نقطه بيخلص المسائل عفش في كشف طبي بعفش على كشف على كشف هو بيخلص كل حاجه فيعني قمة الايه الوزاهه وبعد كده كتبنا اقرارات مده ساعه ونص على ان انت مسؤول مسؤوليه كامله عامه تعالى توفي نفسك فخاتمها بسوء يعني ايه بسوء المعامله الاقرار ده يعني مشكلة شويه قاعد تكتب اكراره على نفسك شوف الجملة دي انا زلت واتذكره يعني واني مصمم تصميما قويا على عدم حلق اللحية واني متحمل لكل القوانين المترطبة على ذلك بس الحمد لله بعد كده خدنا الاكراده ومصدقناه ان الاكراه له شروط عشان اقول الاكراه ده ايه انت كده مكره في شروط لابد من توافرها فاذا توافرت هذه الشروط جاز لك ترك الواجب وجاز لك سائل المحرم وترك الواجب او فعل المحرم انا ذكرته لو اكره عليه على ان ينطقه بكلمة الكفر الحالة الثانية والحكم الثاني من اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه وعليه قضاؤه إذا زال انسان مثلا قالك ما تصليش ولو صليت دلوقتي يحصل كيت وكيت وكيت وكيت مش عارف حتى تصلي إلى إيمان ولا أي حاجة خلاص إذا زال الإكرام وجب عليك أن تصلي نعم ما علاقتها بالنسألة إذا هو في نهار رمضان أكره على فعل محرة أكل الطعام في نهار رمضان محرة فلما أكره على الأكل بل لا شيء عليه ليه لوجود الإكراه هنا يكمل نعم يكمل الصوم ولا يقضي يوما قال ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه ثم يختم الشيخ بفائدة وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بثقوطه والله أعلم يعني هو بيقول لك لما تكره لما إنسان يكرهك مثلا او إن أنت لما إنسان يكرهك على ترك الصلاة ده الصلاة دي بإيه لله عز وجل فالله تنازل عن حقه وقال لا خلاص إن أكرهت فالمثال إيه افعل ما امرت به بعد زوال الايئة الايئة لكن الان امت الحكوك المخلوقين لا حتى لو نسيت مثلا او بلاش نسيت اخطاء وبدل ما تحدث الطوبة كده حدثها كده فكسرت وازيعة المحل ما تقولش يا رفع امات الخطأ والنسيان وما ستكره علي لا ارافع وانا سأتقولي بقى ارافع الاسمي ووجوب الضمان الاسم مرفوع عنك لكن يجب عليك ان تضمن ما قد اتلفته يبقى العقب هنا مبني على حق الله عز جل اما بالنسبة لحقوق المخلوقين لا يجب عليك ان تضمن لو انك نائم وفقطت وانت نائم على رجل فقتلت يبدأت لي ولا عمد ولا شبهه عند قتل خطا عليك الديه هتقول شيء لا ده انا ده انا كنت نايم وبعدين إيه؟ يعني نايم عن النايم حتى يستيقظ لا ده في حق لعبه الامه في حقوق المخلوقين طب من نعم تويلوا ولا لو اكره امرء ان يطلق امراته ازاي يطلقها ما, ما طلقهاش ايه لو اكرك أي وقال له طلق امراتك وقال انت طالق طالق طالق لا فيش ولا واحدة تقع لوجود الاكراف لو هو نفسي كده ولا انت طالق لين تصور النسيان في هذه الحياة بس عادة الى تطلق المرأة معي ايسان ايسان يعني إبتعا قروشتي على النسات <تصارت> الصالة الدينة gangs testing oneング is Dass unless you're giving me bed يعني يجيب منها تجبر عليها في الناس الصالة المريد يعني التي منها الذين يكبرون عليها كل يوجد الت overwhelming what happened which happened and then we touched it كلما فقد فعلته لو اولا مفيش حاجه اسمها صلابه القلب عشان بس نكون منتبهين يعني لو استطاع ذلك وجب عليه يعني يفعلها لكن بيقول لو انت صليت وبعدين في واحد قعد لو اول ما صلى هي... لو ده لو كان اقراه بهذه الصوره يعني اما لو استطاع يفعل كما تكون وصوصيا ما قلتوش ده ومتحقق على ان هو يترك الايه الصلاه ولا يستطيع أن يصلي مع وجود الاكرام ولو إن ما سأكره على أن يسجد لصنن ألا لو ما قالوا يسجد ونياته أنه يسجد لله لأن هذا أمر قلبي لا يستطيعون أن يطرعوا عليه هذا الله تعالى وعلى المدكة